الكرام أستمعكم انا أنا من دقائق معدودة بس انتهيت من الحلقة هي كانت طويلة جدا فسامحوني ليس بملكي والله والآن أنا عندي اجتماع أيضا مع إدارة الجمعة فما أدري ماذا أقول لكم سامحوني على التأخير والآن إن شاء الله نبدأ الدرس سريعا لأن إدارة الجمعة أيضا يريدون معي لقاء الان لن يكون الى بعد الدرس لكن اعتذر على انني تأخرت عليكم لكن انا من دقائق معدود انتايت ايا دكتور اطلع قدام وين انا منتظر طيب انتظر هأتيك هأتيك طيب هأتيك بس انتظر امامي هأتيك هأتيك الان هأتيك هذي بس في اخ جاي واعقده وهأتيك ان شاء الله كان عندي شيء محمد حسنين عقوبه جايلي الآن هو جاي خلاص في الطريق يعني تاني يكون عندي وأجل حضرتك ماشي ماشي سيدي ماشي سمعني سمع هذا جيد هذه في مصلحتي ومصلحة الإخوة في الدرس سامحونا بالله عليكم سامحوني آآ آآ قالوا إنها داني والحمد لله سالف أتى بنا وقال عند ما وقفنا له جزاكم الله خيرا طيب قال في قوله قالوا ان هذان الا ساحران يريدان أن يخرجاكم من ارضكم بسحرهما واذهب بطريقتكم المسله فاجمعوا كيدكم ثم اتو صفا قالوا ان هذان يعني استسر بعضهم لبعض وهذا قول السحره هذا قول السحره وقلنا قبل ذلك بان الصحره يلا يلا بسرعه تعال تعال, تعال تعال تعال السلام عليكم, على السلام عليكم. تعال, تعال, تعال, تعال, تعال تعال هنا انت تقود انا ما صدقنا انا الطلبه ضا مستظره هناك انت ازيك يا محمد فونا يا صحره ما ايش هذا يا حبيبي جاء شو اخذ ان شاء الله قالوا ان هذاني لساحران وهذا قول الصحره بعض من بعض يتناجون فقالوا ان هذاني لساحران طبعا هي قرئت ان هذاني لسحران ان هذاني لسحرا ان هذين على الاصل اسحريني لساحران طيب قالوا ان هذاني لسحران موسى وهارون ساحران هي قرات كما قلنا للجمهور بالتخفيف وتكون بمعنى ما هذان الا ساحران ما هذان إلا, الا ساحران وبتشديد ان هذاني فانا هذاني على قول من يقول من العرب خف عاموا وكلانا الذين يقولون بان خلاص واحده ان هو هيبقى وخفت هناك يلزمون المثنى الألف يلزمون المثنى الألف تقول أتاني الزيدان رأيت الزيدان مراته بالزيدان إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها نحظة معي دكتور أنا كنت تفتحني الآن حالة ثانية والله جدا والله بتاعتك دي يا حمال ساني حمال سلت عشيزي يا حمال عايزي زحوار يا دكتور قصرنا معهم جدا عشيزي بطلت عشيزي بطلت عمالي عطا ببتل لا. لا. الحمد قال... الحمد قال قال الله تعالى ان هاداني. قالوا ان هداني لساحران قلنا على التخفيف على التشديد تعرف التمشيط سيدي لا. اي فتح اول فتح شمال, شمال. ويرجع ثاني يعني انت عارف زي... صح... قالوا ان هداني لساحران ولا قلنا على التخفيف على التشديد ان هداني يعني ما هداني الا ساحران وذا طبعا حصر وقصر كأنهم قالوا بذلك أن عرون ونوسى عليهما السلام على الصح والحق أنهما قد علم بأنهما ليس كذلك وأن موسى عليه السلام حصول الله حقا وأيضا قرأت إنها ذاني على إلزام الألف للمسنة قلنا وهذه لغة خسعة وكنانة يقول إن أباها وأبا أباها بلغ في المجد غايتها إن أباها وأبا أباها بلغ في المجد غايتها <تصفيق> ابا ابا بلغ في المجد غايتها غيتو الزيدان مراتو بالزيدان ا ثاني زيدان هذه القوم ويا نصيحه وقرئت ايضا على الاصل ان هذين لسحران قال إن هدان لسحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلع يريدان أن يخرجاكم من أرضكم انظر هنا المسألة على السلطة وعلى المكانة وعلى الوجه الأمر هنا في هذا الباب على ذلك لما كانت المنازعة وحسب أن المنازعة على السلطة قام الأمر في الاتهام وقام الأمر بالهم بالقتل والتشريد وموسى لا ينازع على الدنيا كما قلنا قبل ذلك فرعون لو كان نبيبا واعتمر بأمر موسى لثبت ملكه لكن الشيطان زين له أن هذه منازعة على الملك قال يريدان أن يخرجيكم من أرضكم هذه مسألة نستخلص منها فعل المنافقين أو في علم ظلمة طغاط يتهم مخالفه والألم الشديد يكون من المرء عندما يجد أن الوسط الملتزم فيه ذلك عندما يخالف أحد طائفة معينة لابد من الكيل بالاتهامات أغرب ما سمعت من ذلك بالكيل بالاتهامات أن هذا حاقد هذا لا يستطيع النفس إذا ما وصلنا عليه فبيحقد ويحسد أو هذا عنده غيرة شديدة هذا عنده تلون نفسي المهم أنها اتهمات متبادلة من أجل المخالفة فليست عند أهل الكفر فقط ابتلين بها حتى في الأوساط المتزمة لذلك تشرزنا جميعا ولم تتفق الكلمة ولم يحدث الوفاق وعندما لا تتفق الكلمة ولا يحدث الوفاق لا يكون إلا أن الله جعله يصلت علينا عدوان من غيرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه جل في علاه أن لو تصلت عليهم من غيرهم فيكتبيح بيضاتهم أوحى الله إليه حتى يستبيح بعضهم بيضة طبعا يعني إن حدث لأصلتن عليه وغيره فنسى الله جلال فعلاء أن يعافعنا جميعا من هذا فاتهمهم قال إن هدان إلى سحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلى فأرادوا أن يقولوا بأن هؤلاء هم طالب ملك أو طالب ملك يريدين السلطان على الأرض يريدين الملك ومعهم بالسحر يتعاملون ضرب لا هو اما تدخل من هنا اه من هنا أو من هنا او اللي بعده أو اللي بعده في بعده ايضا يمين <تصفيق> عشان اسف افر حركه <عفوه. تصفيق> <عنده؟ تصفيق> طب الحمد <تصفيق> لله ايه هي الغريبه اللي يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما فتهموهم انهم يريدون استاكد من الصنين اولا اذن خلاص <تصفيق> طيب ايوه ماشي حضرتك لا انا مش هادي والله انا مزه انا مزه انزل على ماذا يا جي يا عم انزل برقم الدقايق ولا سبع دقايق شوف اه حمد 7 و7 حمد, حمد. حمد زي انزل انا ماذا انزل على 58 58 57 انا عادي تبوني حجي بس دراجي بس دراجي بس دماء بس دعا بحي بس دعا بحي <تصفيق> بحي بحي بحي الله خير بحي الله خير اه سراح انا ميت اه لازم لازم لازم وليم سلام لا تحقر بس لك انا عند الضعم من الصباح ما ادري ما بيه الحمد لله ماما لحفظ يعني حفظ ماما لحفظ فيورداني ايخرجاكم من ارضكم بتحريما وذهبا بتراكاتكم مصر وهذا اول اكتهم لتنفير الناس هذا اعلاميا فرعون ومن معه لجعوا الى ذلك ولا بد ان هذا اولا نلقفح في بانهم صحراء لتنفير الناس منهم والعمر الثاني هذا لا يفعل شأن لله هو يريد ملك الدنيا التشفير في وهذا كان الضغط الإعلامي فيه موجود يؤثر جدا على الأغمار الأغرار وأنا أعجب كثيرا فالأغرار الأغمار يقعون بذلك ذلك والحق أن الله أراد أن يبتلي, أن يبتلي أمثال هؤلاء بذلك يعني المسألة هم يحتبون أن المسألة لهم عذر عند الله بالضغط الإعلامي في هذا الباب لا لا ينجيهم عند ربهم جل في لأن الحق أبلج والباطل لجلج فالله جل في يبين ذلك في حين وفي لحظة ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه فالطريقة الأولى لتنفير الناس من موسى عليه السلام ومن هارول الابتهم بالسحر هداني سحران المسألة الثانية التشيك في النواية لا يريدون الله ولا يريدون الأخرة هم يريدون الملك والعلو على الناس وكما قلنا ماده ثاني بالتنفير من هنا او من هنا وقد كان وكثير من القبط يصدقون ذلك حتى من بني اسرائيل تعلمون بني اسرائيل كانوا من اشد الامم حيده وضلاله مالك في ايش اغلق طيب ما إن هذان يتحران يردان أي خرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المسلى قالوا طريقاتكم المسلى يعني يذهب بملككم أو يذهب بأشرفكم والأخيار, والأخيار منكم والذي فيها دلاش هنا الآن بقى عشان تعلم كيف الشيطان يخطط دلالة على أن الأخيار والعقلاء والنبلاء سيعلمون سق موسى وأحقيق موسى بالاتباع فياتبعونهم لا قال بطريقاتكم المثلأ منكم والأخيار والحق لابد أن نفهم أن الناس قطنوا في نبلاء رفعاء وهم خاصة الناس والأمة تقوم على هؤلاء الأمة لا يمكن تقوم إلا على مثال هؤلاء وعامة دهناء وهؤلاء لا نفع فيهم بل الخسارة يمكن تكون أقرب ووسط ممن يتعلم على هذه النبلاء فهؤلاء أقرب إلى النجاح من اتباع هؤلاء العامة الدهماء ولذلك علي ابن أبي طالب لما صنف الناس قال إيش الناس عموما الناس عموما الناس ثلاثة حديث الكوميل وإن كان فيه ضعف لكن معنا صحيح قال الناس ثلاثة عالم ربني ومتعلم على سبيل النجاة عالم ربني ومتعلم على سبيل النجاة وهما جرعة هؤلاء لما نور العلم لن ترد خيرا من هؤلاء بحام الأحوال والأمة لا تتكت عليهم بحام الأحوال الأمة لا تتكت إلا على الخاصة فهنا قال, قال, قال إن قالوا إن هاداني لتحران يريداني أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما فإذا اتهموا بسطا في, في النية والتشيك فيها ثم التنزيل من, من قادر موسى وهارون وهم خيرة البشر وخير من وطأ الطراب في زمانين فقالوا مسألة السحر أيضا او التلقيب بالسحر ما كانت مسبة على الإطلاق وإلا فقد قالوا يا أيها السحر أدع لنا ربك لا قالوا يا أيها السحر أدع لنا ربك قال فأجمعوا كأنهم قالوا والحل والنتيجة كيف نفعل مع هذا الرجوم الضاري من موسى وهارون فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا فأدمعوا كأيدكم ثم مأتوا في قولي فأدمعوا كأيدكم أي لا تدعوا لا تدعوا شيئا ولا تدعوا من الكيب والمقر والدهاء إلا واستحادتم عليه وتعاونتم عليه وهذا يشوف أيضا تؤسس لنا أساسا لأن المرء لابد لهم من الاستفاظ مع إخوانه والمرء بإخوانه نصرة تقدما عبادة نجاة فلابد أن نكون وحدة وحدة ومن سعى للتشرزم سعى إلى, إلى تقويد أركان الأمة قال الله جل في علاء ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب في وقال الله جل, جل في علاء ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا البينات كان لهم عذاب شديد عذاب عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرسل أبا وعمر أرسل مددا لعمر بن العص بعد إثابة الثلاثة أشهر في الثلاثة الثلاثة وأمر عليهم أبو عبيد بن جراح وقيمة الصلاة فأقتقدم أبو, أبو عبيد خير الناس فقام بعدما أقام بعدما اقيمت الصلاه افتح لي بس التاني معايا بعدما اقيمت الصلاه ميش قام يتقدم فقام عم عمرو بن عاص فقال انا انت اتيت علي انا الامير فقال له نعم أسفر فقال يا اخي ف اسبر, اسبر اسبر معي فقط امسك امسك امسك خذ يا ثاني امسك الله عرض سيدنا حذلك يا دكتور فقال نعم تقدم قال ان السلام تطوع ولا تختلفة <تصفيق> وهذه من المسائل المهمة بجدا في نصرة هذه الأمة والتمكين لها والوفاق دون الاختلاف والترابط دون فرقة فياد الله مع الجماعة وقال عمر من أراد بحفاحة الجنة فعليه بجماعة والفرقة عذاب قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة لا أقول تحرق الشعر ولكن أقول تحرق الدين قال فأجمعوا كيدكم ثم تصفى وأيضا تصفى هنا فيها أنه عندما ينظر موسى فيجدهم جميعا صفا واحدا متراسقين مترابطين تكون الهيبة لهم والموقف لهم وهكذا أهل الإسلام يتراثون يتوافقون يأتلفون لا يختلفون قال فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا جميعا وقد أفلح اليوم من استعلى أي قد فاز من غلق وكان بينهم عندما قالوا لفرعون إِنَّ لَنَا الْأَجْعَمِ كُنَّ نَحْلُ الْغَالِبِينَ قال نعم وإنكم إذن لا من المقربين يوخذ منها كما قلت المرء بإخواني والحق أنه ينتصر إسلام بالتراس والوحدة والوفاق المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعض وبعضا المسلم أخو المسلم لا, لا, لا يسلم ولا يظلم لذا حسن النبي صلى الله عليه وسلم على التوابط والتأخي في الله لما, لما قال له رجل أن يحب هذا في, في, في الله فقال له أو قال أن يحب فلانا قال أخبرته وقال لا قال أخبره لأن هذا أعمق في التوافق وأواصل المحبة تشتد وهكذا أهل الإسلام وهكذا أهل الإسلام وهذا لا يكون إلا بعد محاربة النفس لإزالة العوائق التي تؤدي للفرقة المشكلة كل المشكلة أن كل إنسان ينظر في نفسي فيرى نوم انا انا هذه أم المشاكل لا يقدم أحدا على نفسي حتى وإن غالب نفسه وخالفه في الظاهر هذا كلام لكن داخلية النفس تنبئ بذلك لأني أتمنى أن يكون كل المسجد مستعب عبيد أمني تلاح المهم للأمارفوعة المقدمة مقدمة في المقدمة كان في المقدمة كان في, كان في الساقة كان في القلب كان في القلب الأصل هو أن تبقى رؤية الله مرفوعة هذا الأصل الأصل أن تبقى رؤية الله مرفوعة نعم. فلما أجمعوا كيدهم وأتوا صفة قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قالوا ذلك بقوة وتعلمون أن مسألة الأسبقية لها ما لها من الأثر وموسى اختار أن يكون متأخرا للطمأنينة وإلا كل إنسان ينافس يحب أن يكون متقدما لا متأخرا لأن التأثير الأول له ما له من النتائج وله ما له من التأثير عن النتائج موسى يعلم أنه من قبل ربه جلال فعلاه لذلك أخر نفسه طالب الألب وأيضا أراد أن يرى ما عندهم وإن كان قد قاموا بعمل عظيم من السحر والكيد والمقر حتى أوجس في نفسي خيفة موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى العجيب أنهم قالوا يا موسى وما قال يا نبي الله ومع ذلك أسلموا قلنا كان الإسلام لأنهم استسروا فيما بينهم قالوا إن كان الحق معه لابد أن نتبعه فأضمروا في أنفسهم ذلك وقولي هنا لما انا ألفت الانتباه إلى هذا الباب ألفت الانتباه إلى أن التعظيم أول درجات القبول تعظيم قدر من أمامك ومعرفة قدره يوسع صدرك رحابة على ان تقبل على ان تقبله ذاتا وأن تقبل ما جاء به أرأيت أسيا ماذا قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه وقبلت كل ما جاء به موسى عليه السلام سعد بن معاذ رضي الله عنه رضي الله لما دخل عبد الله بن رواحة لكي تعلم التقدير كيف تكون من معدن الإنسان فقال له يا هذا نحي نفسك عن أماكننا واذهب إلى مكان كذا من أرادك يأتيك هم منعوا لكن قال ما تأتينا في مجالتنا فقال لسعد بن معاذ اجلس فاستمع فإن أعجبك فالحمد لله وإلا فعلنا ما امرت به شونظر هنا هذا التقييم والتقدير بدال قلت دائما من اخطا التقييم اخطا النتيجه ومن اخطا النتيجه خاب وخسر فقال سعد قد انصفتك فقد دره التقدير الصحيح وعلم القدر قال قد انصفتك فجلس فلما استمع آمنت القبيله او او او او له بعده عندما فانت تكون عليه وكيلا ولذلك الحديث وان كان في ايضاح المعنى صحيح قال لا يؤمن احدكم هات تظوني بسرعه في الصوت من متى صار الصوت ماذا الان؟ و... السلام عليكم الصوت انقطع لان انا اعرف المكان هنا السلام عليكم اسحب اسحب السلام عليكم الصوت من متى انقطع الى اين؟ انا كل هذا بتكلم و... و... اين توقفنا طيب من طالب صوت عايز توقفنا يعني نكمل على ما مضى ولا في شيء ذهب منا توقفنا طيب قلت الحديث فيه ضعف وما صحيح يا, يا لهوي لا لا وقال من أخطأ نفيده خاب خسب طيب قلنا قلنا أيضا طيب قلنا قلنا بأنه التقدير أنا لما قلت بأنهم قالوا يا موسى وتعجبت المهم لما قالوا يا موسى ومع ذلك أسلموا أنا لفت الانتباه إلى أمر أن من عظم أحدا أو قد درأوا حسن التقدير وكان, وكان ممن أحسن التقدير أحسن القبول ومن أخطأ التقدير أخطأ القبول هم لم يقولوا النبي الله ولا قالوا موسى بتعظيم وقبلوا سأبيل لما لكن الأصل في هذا من قدر أحدا حسن التقدير استطاع أن يقبل ويقبل ما جاء به بل وكان من أعظم أنصاره لذلك قالت امرأة فرعون قالت ايش قرة عيني لي ولك لا تقتلوه تعظيم لموسى و و وحب اللفظ ضربته مثلا مهما جدا لسعد بن معاذ رضي الله عنه وعرضاه عندما جاء عند عبد الله بن الواحة ومصعب وهو يكلمهم عن الآيات فقال يا هذا اذهبنا مكان كذا فمن أرادك أتاك فلتغشان مجالسنا قال له لو جلست فاستمعت فإراق لك فالحمد لله وإلا فعلا ما أمرت به قد دروا حسن التقدير وأحسن ما يكون تعظيما فقال له قد أنصت فجلس فلما كان معظما كان صدره أرحب وقلبه أليا وأرفق فقبل فأسلم فأسلم كل من ورائه وهنا لم يكن التقدير على بابهم لكن اسرعوا في الاتباع والانقياد والنجات لانه ادمروا في انفسهم ان كان معه الحق نتبعه ان كان معه الحق اتبعناه لذلك لما علم الحق انقاذوا وطرحوا العذاب والعقاب من فرعون خطاهم ديريا وقالوا بملئة فؤهيم لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا وننؤثرك على الذي فطرنا قالوا يا موسى إما أن تلقى إما أن نكون أول من ألقى طالبا ألقى طالب الألق فإذا حبالوما وعصيهم الخير لأيه من سحريم أنها تفعها طالب الألق قلت اختار أن يكون متأخرا ليقينه في ربه وليعلم ما عندهم لا سيما وأن بالآترق قال لهم ولا يفلح الساحر حيث أتى ويعلم أنهم على خسران وهذه الاستدل بها ايضا العلماء على كفر السحر والصحره وهذا في تفصيل بل مثل في قول الشافعي الامين هذا القول والصحيح لا يتكل سحر يذكر به صاحبه فمتى التفصيله قالوا القوا وهنا ادمار ليتم المعنى باسم المقتضي اسمه اصوليا المقتضي الادمار ليتم المعنى قالوا القوا فلما القوا يعني ألقوا فسحروا على الناس قال قالب الألقوا فإذا حبلهم يعني قالب الألقوا إما الإضافة إلى الكيد والسحر وإما الإضافة إلى العصي والحبال يخيل إليه من سحرهم تخيل هي تخيلت هو يعني الحبال بأنها صارت في عينه ان انا افايد وانا رايت صراحةً قبل ان يعني اتكلم في هذه الايه طلبت من اخ انا بقول عنده خراب في المخ في مخه شويه بسبب الكيمياء ولا ولا المعان فانا أتكلم سمعه على الز... قدئ وما احد سمعه اذا اذا جاءته الحراره شدة الشمس اراني عجبا اراني عجبا في ال في النت لأنها بس تشتعل الزئبق يشتعل ليست أفاعل بتأتي بكبرى يعني الأشكال بأسلها حقيقية أمام الإنسان فسبحان الله سبحان الخلاب هو يقال أنهم الحبال والعصية أغرقوها بالزئبق تشتد الحر عليها فتشكلت هذه الأشكال قال الله سحروا أعين الناس وهذه مسألة فقية مهمة جدا تمثت بها الأحناف على أن السحر لا حقيقة له والمسألة فقط في الوقوف مع التخيير وسحر آي الناس وهم سحروا أعين الناس لذلك قال السحر الله حقيقتهم والصحيح الراجح السحر له حقيقة وله تأثير حقيقي وقد سحر النبي حقا وتأثر بالسحر حقا لكن لم يؤثر على الرسالة وهذا ما جاء للآخر تكلمنا به قال فإذا حبالهم وعصيهم يخيروا إليه من سحرهم أنهم تتعى وليس كذلك وكان الأمر كله خدعة فلما رأى موسى أنها تتحرك لأنها كانت جحافة يقال كان فيه هناك ألف تاحب أقل أكثر الممكن سحرة كثر وألقوا الحبال والعصي فكانها عفاعي جان يتحرك فارتجف موسى وارتجف موسى بشري جبل لي لذلك ما انكر الله عليه لكن ثبت جنانه قال الله تعالى في موسى قال فاوجه في نفسه خيفه موسى فاوجه في نفسك في قلبك خيفه موسى عليه السلام جبل لنا كما قلنا امر جبلي بشري يخشى موسى عليه السلام لما ورد هذه الأفاعة تتحرك فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى انا أسألكم الآن ووقف عند هذه الآية مهمة جدا ما تستفيدون من هذه الآية عقديا قال فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أريد الفاة العقدي من هذه الآية ملاقف عندها ان شاء الله ان شاء الله صراحه اجابات ممتعه الله يشكر الله يشكر لك اجابات ممتعة. طيب هو يسف لذلك طبعا أول شيء لابد أن نفهم أردت أن تلمسوه الخوف الجبلي لا يؤثر إيمانيا الخوف الجبلي لا يدل على على نقص الإيمان ولا يؤثر إيمانيا في العبد ولا يزم ولا يزم العبد الأجلي نعم هذه الأولى الثانية وهي معاية الله جل في وهذه الجميع أتى بها ولله الحمد والمن معاية النصرة والتأييد والتوفيق قال قلنا لا تخف انك أنت الأعلى قلنا لا تخف لأني معك ولأن هذه الآية بيدك مني أنا قلنا لا تخف قلنا تعظيما لله جل في دل على الهيبة والعظمة والجفروس والقوة لأنه كان يحتاج لذلك كان يحتاج أن يتذكر جبروت الله وقوة الله كما كان علمونا إذا وقفوا أمام الطاضي أو الظالم وقفوا يستحضرون عظمة اللاجلة العلا فأرون أن من أمامهم ليس شيء نعم قلنا لا تغف انك أنت الأعلى منها أيضا قلنا إذن, قلنا إذن قول الله جلت العلا والقول يكون بصوت وحرف رضا على من يقول بالمعنى الكلام النفسي وبقول أنت الأعلى فيها دلالة واضحة جدا أن, أن للباطل بعض العلو وهذا العلو علو زائف لأن العلو الحق الذي يستمر فللباطل سطوة وللباطل يوما أو يوم فقد قال سفيان قبل الإسلام رضي الله عنه أرضاه قال فيكم محمد؟ شكتوا عنه أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ فعمر ما استطاع أن يتحمد قال فينا الرسول فينا أبو لك وسبب أبو سفيان فقام أبو سفيان وقال يا محمد صلى الله يوم بيوم بدر يوم لنا ويوم علينا يوم النساء ويوم النصار فقال فقال النفس ألا, ألا ترضون عليه فقالوا يا الله ماذا نقول قال قولوا لا سواء قتلانا في الجنة في النار الله أكبر لا سواء ثم قال غفر الله له على ما قال حالة كفه والحمد لله أنه أسلم قال أعلى هبل فقال النبي غيرة على الله جل على دين الله قال ألا تفضون عليه فقال عمر ما نقول قال قول الله أعلى وأجل فقال الله أعلى وأجل الغرض المصدود كان يوم وتلك الأيام نداولها بين بين الناس لكن هذه الأيام التي يداولها الله جل في علالي يميز الخبيث من الطيب ثم يجعل الخبيث بعده على بعض فاركمه وجميعا فيجعلوه في جهنم هذا هو ناقب عند الايه بوائت تنضبط طيب من صفات المنافقين واهل الكفري التشريك في نوايا الصالحين وهذا ظاهر جدا انهم يريدون الدنيا انهم يعملونها للعاعة الدنيا انهم يريدون المكانات وخوف خوف لا خوف الجبل من أراد عزة فلياكل لله من أراد عزة وغلبة فلياكل لله لما قالوا بعزة فرعون جعلهم الله أسفل سافرين ولما قالوا قالوا, قالوا, قالوا قالوا قد أفلح اليوم من التعلى لم يستعلي احد منهم بحال لان من استعلى بالله رقاه وسماه فكان في اعلى عليين لا لو في اثناء فضلوا حتى ننتقل الى سنة التلميذي تريعا تريعا و سامحوني على ما فعلت بكم من التأخير ما كان بملكي انا, أنا ادخلوني الحلقة ساعتين لا اسكت ومعناها ان انا كنت اموت و اعطيكم انت لكن الحمد لله اعطينا الله تعالى يقوّف أن يشاهد وفي أسان تضّلوا نعم أنا أسفش جدا بهذا الاسم نصر من الله وفتح قريم الله يجد دي خيرا أيها الأخ الكريمة أو الأخ الكريمة التي رقبت نساب نصر من الله وفتح قريم وفي أسان تضّلوا حتى أن ننتقل إلى سنة المزيد